بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا الى قومه أ ن ن ذ ر قومك من قبل أ ن ياتيهم عذاب ن ل ي م قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين لنعبد الله واتقوه و أ ط ي ع و ن واطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا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 فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك إ ن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا